خطوط متقاطعة، صهرة، تقديم، منا غرابة مستمعين الأعزاء، أهلاً بكم نستكمل اليوم اللقاء مع ابنة المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة لنتناول المزيد من الخطوط المتقاطعة في مشوار حياته وحياة أسرته نذكركم أن ابنته صححت معلومة يتم التداول لها في بعض المواقع على الإنترنت عن تاريخ مولد المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة وهي خاطئة والصحيح هو أنه ولد في 13 أغسطس عام 1913 قدم المطرب إبراهيم حمودة العديد من الأفلام منها العالمين الحب الصامت فتاة السرك، كلام الناس معروف الاسكافي، ليلى البدوية ليلى بنت الصحراء والعديد من الأفلام الأخرى ولا ننسى من أشهر الأفلام في المعيدة وليلة الجمعة ونور الدين والبحارة ثلاثة وشهداء الغرام قدم كذلك العديد من الأوبريتات الغنائية منها شهرزاد الفلاحة الأميرة رشتارة وشارك في الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة وقدم الصورة الغنائية الإذاعية الدندورنة أصنوع أبزق تروي العشق والطف الشوق ميتان اللي زعلان من كوب بيت حالاً حيروق ميتان دورما وإن كان حرار بعد الإهد مطمون حيفوق ميتان دورما دوك دوك مدام مربة إبراهيم حمودة ابنة المطرب الراحل إبراهيم حمودة هو قدم مجموعة جميلة من الأفلام مع نجمات شهيرات مثلا شهداء الغرام مع ليلى مراد نور الدين والبحارة الثلاثة مع ليلى فوزي كلام الناس مع شجية وطبعا ما ننساش عيدة مع أم أو أول حد طبعا سيدة أم كلثوم في فيلم عيدة عمله دويته سوا جميل جدا الفيلم نفسه كمان يعني عارفه رهيب يعني كان موسيقى رغم انه منجهش قوي وقيل ان طبعا هو كان الفنان الكبير الاصابجي هو اللي ملحن الاغاني لكن ده كان من اعتراضات السيدة ام كلثوم عليه انه كان بيجرب حاجات آه جديدة آه في التلحين فده لم يعني ملقاش قبول عند شوفي هو الناس واخدى ان افلام امو بتطلع بشكل جدي جدا اللي هي الأفلام بتطلع فيها مثلاً بشكل يعني كان فيلم معيدة كان فيلم هو اللي معه فلأو طلع بشكل فيه فرنجة شوية يعني yeah. متعلمة وفي موسيقى طبعاً دي بالنسبة للأفلام ومكلسوم واخدينها على فيلم دانيال نير وفاطمة بتطلع بشخصية يعني واحدة رزين وعالية إنما هنا طلع بتحب واحد وبيحبوا بعض وبيعملوا يعني اغاني مع بعض هما الاثنين زملاء في المعهد فالناس مش واخده انهم كرسوم تطلع بالشكل ده والأغاني طبعا فيها نوع كان وقتها بالنسبة لزمن ده تعتبر اغاني شبابية يمكن <تصفيق> ان تطلع تغني دويتو مع حد بالذات في آخر الفيلم يعني كان في دويتهم الاثنين راكبين على كارتا وماشيين سوا بيغنوا ده غير طبعا بقى الأغنية اللي هي بتاعت قصة الفيلم نفسها لها أوبرا دي معمولة بشكل خطير للغاية كلحن وآداء ويعني الحقيقة أن الفيلم ده لما تفرغنا عليه بعد سنوات أيوة كثيرة أيوة رغم أنه ما نجحش جماهيريا في وقت عرضه لكن كان فيلم حلو إحنا استمتعنا بيه لا ما هو فيلم جميل بس ما أنا مش قبل برضو أفهم هل كان في يد خفية مثلا يمكن كان مخالف للسائد في العصر هو في ده ذلك بقول لحضرتك عليه لأن الناس مش وحدة ومكرسوم تطلع بالشكل ده يعني شافوها بشكل مختلف عن اللي هم متعودين عليه. غير كده إن الموسيقى بتاعة مثلا ال الأغاني الأخيرة الأصاب دي برضو لحنها بشكل شبابي شوية هم برضو مش متعودين على الأنواع دي من الغاني. وبيقولوا لأنك كمان سبب آخر سمعته إنه نزل في وقت امتحانات سنوات عامة والناس مش فاضية. يعني دي كلام دين كان هو زمانها ما يعني. كانش في سنوات عامة أعتقد كان في بكالوريا. عرفش كان في إيه بس هو لأناس سمعته إنه في وقتها كان وقت امتحانات نزل في شهر ما عرفش ولا إيه وكان فيه امتحانات. لا الكلام ده كان سنة ألف ايه واربعين بس انا قريتها والله استغربت برضو يعني زي كده مش عارفة بالزبط ايه السبب يعني بس هو كفيلم لما بتشوفيه انا شايفه فيلم جميل جدا لقصة والبداية ولنهاية ويعني لقصة جميلة يعني خضلت خبي عنه هوايا حتى اشتكالي قلبي با خب و لام فتی فضح But like we're من أولاده حاول يجمع أعمال المطرب الراحل إبراهيم حمودة؟ وشوفي هو كل أعماله موجودة في الإزاعة يعني ما حدش لا مش كل الأعمال لا في الإزاعة طبعا في أكيد في مكتبة الأغاني أكيد طبعا لأن ليه أخويا بعد وفاته راح سجل يمكن أكثر من 450 أغنية لكن ما حدش كان صوته حلو حتى في البيت هنا بيدندن لا لا لا لا كان صوته اتواحه. حلو من أولاده لا لا لا ما فيش خالص حد عندنا بعينه هو وإخواته كلهم بيعرفوا يضربوا عود تخييري أخوات الفنان إبراهيم أيوة. حمودة وكلهم بيغنوا وكلهم أصواتهم في منتجة الجماعة ليه عمتي ماما بتحكيلي أنا يعني بسمعتهاش لأنا توفت بدري بتقولي كان صوتها زي صوت سعاد محمد هو له كان كم أخو هم كلهم 15 أخو أخت أخوات, أخوات الفنان إبراهيم حمودة أخواته لأن والده اتجوز ثلاث مرات والدته أول واحدة وبعد وبعدها اتجاوز واحدة تانية اتوفت بس بدون ما تخلف وجوز واحدة تالتة بس دي خلفت بقى كمان خمسة وهم تمانية يبقى هو الفنان وصف. إبراهيم حمودة من الأم من الأولى. الأولى من الأم الأولى مم. بس مم. إخواته اللي هما شؤة كلهم بيعرفوا يضربوا عود وكلهم بيعرفوا يغنوا حاجة غريبة جدا لدرجة أنا ليه عمي لحن أغنية كان نيزر كان ناوي يبتدي يعني بس ما, مستمرش. ما استمرش مستمرش. لكن إحنا كأولادهم ما فيش حد فينا شلها عندهم موهبة أنا يمكن بقى حفيتي أنا حفيتي فريدة بتعزف بيانو أنا مش عارفة بطلع إزاي هي درست بيانو درست في فرنسا في كونسرفاتوار في الروسي كونسرفاتوار هناك الروسي درست يعني لزاتي أرناوتها وزي تعزف وتعمل كده يعني ما كانت في فرنسا هنا في مصر أخذت دروس وهي بس هي الوحشية بتعزف أنا مش عارفة إزاي يعني يعني زي بابا إزاي كن بيضرب على العود أنا كنت بستغرب ما ماسك سك نوتا بضرب على العود ما كنتش بس كنت بستغربها برضو يعني بس هيزر بقى موهب يعني بتب في شمائل <تصفيق> جينات <تصفيق> يعني أنا ما ورستش الحتة دي بس حفظتي ورستها ظهر في جينات, جينات تالية متعذف فعلا جميل جدا يعني خلينا نتعرف على أسرة حضرتك أيوة. يعني إحنا عرفنا إن الزوج كان عالم متميز أيوة. ممكن نقول عندك كم من علم. الأولاد و... عندي بنت وولد ما شاء الله. شيري وجاسر تخصصاتهم إيه؟ شيري كانت مدرسة ما هي بكايوس تربية وجاسر زابط في الجيش حاليا عميد بس أنتما متجوزين الاثنين الشريعة عندها بنت وولد أحمد اللي هو كبير بقى في قرية الحو وفريدة في سنوية عمة جاسر برضو أولاده بقى في واحد في ولا سنوية وبنتين في عدادي وابتدائي حبيبة ونور ده لسه يعني الطريق أوه. ممكن يبان في يعني... خطوط نية في المستقبل <تصفيق> بس شكلهم مش بان يعني هي الوحيدة اللي بان عليها النا بتحب الفن فريدة اللي هي بنت شري بنتي بتشجعيها أو هي... مامتها بتشجعها آه يعني مش بت مش بتشجعها أنها تمتاهن لكن بتشجعها كهواية. يعني جابت لها بيانو وقاعدة بقى بتعزف طول النهار وما مندروح عندها بتبقى دوشانة طول النهار والبيانو بتاعها فبس بتعزف جميل جدا يعني يعني الحقيقة إن إحنا بنحب دايماً بيكون عندنا حب استطلاع أيوة. بنبقى عايزين نعرف نجمنا أوه. وأهلهم أوه. والتفاصيل أيوة. يعني مجال مثلاً إخوات حضرتك كانوا أوه. إيه؟ بالنسبة لي أنا ناجي أخويك كبير اللي هو أول واحد بقى بابا <تصفيق> يعني جابه كان مخرج في التلفزيون إبراهيم ناجي كان له برامج طبعاً يمكن ما عرفش بقى حلقة تذكري فيك مرنامج زمان ندوة للرأي ده هو اللي كان مخرج بتاعه وققق في بداياته كان مع سانير صبري في برنامج كارو النادي ايوه النادي النادي الدولي صح هو النادي الدولي فعلا كان كان مساعد مخرج بقى وقتها ابنه كمان دلوقتي حاليا برضو مخرج هو ناجي توفى اه البقاء لله ابنه حاليا محمد ناجي برضو مخرج في التلفزيون وهاني بقى اخويا الثاني واحد سافر درس في ألمانيا ومرجعش خالص مصر وتوفى برضو في ألمانيا ووَجَوز ألمانية وولاده هناك يعني عايشين. على تواصل معهم ولا. كنا على تواصل لغاية طبعا لما توفى وزوجته برضو توفت أنا بقى على تواصل مع أولاده لأن أنا الوحيدة اللي شفتهم حد. حكم إنك كنت في الخارج. في الخارج في فرنسا فرحنا زلناهم في ألمانيا وهما قلنا برضو فرنسا فأنا الوحيدة اللي أعرفهاهم فهم على تواصل معايا أنا أكتر يعني. ابنه اسمه هنو وسوزي دول الولد هاني أخوية. ما بعد... حدش فيهم دخل في مجال الفان برضه لا طاقا لا هيوه. لا مفيش بقى وبعدين أنا وعماد اخويا الصغير ده رجل اعمال يعني واخواتي بقى اللي هما غير شؤا ابتسام الكبيره ومجدة ما فيش حد في الستات عندنا بيشتغل يعني <تصفيق> <تصفيق> وصلاح كان استثناء لما حضرتك عملتي البرامج في التلفزيون يعني ايوه بالظبط وصلاح اخويا التالت و... وعماد بقى اللي بقولك عليه رجل عامر <تصفيق> ماما بقى كانت مدرسة قبل ما تتجوز ماما اصلا من اسكندريه وبابا كان هناك مرة في عيد ميلاد حد وهي كانت في نفس عيد الميلاد وشافها فكانت بتشتغل بس بقى اول ما تجوزت ما كملتش بقى يعني في الشغل يعني وفضلت ربت منزل وفضلت على وفضلت تربي منزل على بقى وعلمتنا بقى يعني <تصفيق> كانت شديده شويه ماما <تصفيق> <تصفيق> يعني مين اللي كان أكثر حزما الأب ولا <تصفيق> <تصفيق> أو الله. ماما كانت جديدة جدا يعني. ودراسة دي عندها حاجة يعني شبه يعني مقدسة. أوه يعني كانت كانت صعبة قوي ماما. فعشان كذا يمكن احتمال بابا كان لين. فانه شايف إن هو كفاية علينا ماما يعني. ربوا لي يعني. <تصفيق> <تصفيق> يبقى هو وهي يعني تبقى صعبة يعني. مين في أولاد المطرب إبراهيم حمودا كان أقرب لي يعني مين الأكثر شبها في الشكل ومين الأكثر شبها في الطبعة؟ هو يمكن في الطباعة أنا. يمكن اكتر واحدة. يعني حتى هو نفسه كان دايما يقول انا حمود الوحيدة اللي هبقى مطمن عليها ميرفت كان حاسس كده يعني ان ان كنت أنا وهو دايما بنقعد مع بعض نتكلم كتير قوي يعني بالذات بعد بقى ما من فرنسا وكنا ساكنين زمان في نفس الشارع يعني انا وبابا كنا ساكنين في نفس الشارع فكنت دايما كل يوم الصبح كنت بنزل اروح افطر معاه أودي الولاد المدرسة وأطلع على بابا أفطر معاه أنا وهو نوع بقى نتكلم بقى ونحكي وحكايات وروايات وبعد كده أروح نزلنا بعد كده كان في حي في حي الظاهر كنا ساكنين زمان في حي الظاهر وما زال شعاتو الغادي الوسيع عماد أدخويا الصغير ساكن فيها يعني فكنت قريبة قوي منه فعشان كده يمكن يعني أنا يمكن أكتر واحدة عارفة معلومات عن بابا إيه الحكايات اللي كان دايما تحبوا تحكوها أو كان بيدردش معاي كيف عن أحولكو ولا عن حكايات ساعات كان يستسرد معاي في الحكايات عن الفن وخاصة الحديد كنت بتروحي تحضري معا لا يعني هو ما كانش بيجيب قوي سيرة الحاجات الفنية هو ممكن مثلا كان يوعد يمسك العود بتاعه يضرب عودي يسمعني أغنية مثلا معينة ما بيحبها ذكرياته عن الأغنية ديت كنت عاد أسأله قبل الأفلام دي كنتوا بتمثلوها ازاي بتعملوا ايه فكان يقعد يحكي لي يعني حاجات بس مش كتير قوي يعني يعني حكايات عن عن شغله دي ما كانتش كتير قوي لكن كلها كانت حكايات عامة يعني مش, مش أكتر من كده يعني. انت لی ماهاي انت انت بهايام انت اللي في منامي مني بعيد عني ويايا على طول ويايا انت اللي معايا وانت اللي بعيد عني بعيد بعيد عني انت اللي انت لو فاتحين بالصدفة الراديو أو التلفزيون وجاه أوه. عمل له أغنية أو أوه. فيلم أو حاجة كان أي... إيه رد الفعل؟ طبعاً بنبقى مبسوطين يعني فرحانين طبعاً هو يعني... هو رد فعله إيه؟ ما عادي ما كنتش بشوف إنه هو يعني من نوع ال اللي... يشعر بحنين يا يم... مثلاً يبقى مبسوط إن اللي أوه. بيتم زعات أعماله هو لغاية يعني الفترة اللي هو بطل فيها غناء كان حاجاته بتزاع وقتها. بس هو نفسه ما كانش عنده اعتراض ان مثلا مش بتتزع كتير ما عرفش ليه هو ليه ما كانش يعني حابب قوي ان هو يتدخل ويشوف ايه السبب يعني بيكسل يروح او ما مش همه مش عارفة يعني ايه اللي الخلام ما يلحش ان هو يروح ويشوف ايه السبب في عدم ازعك اغانية حتى في التلفزيون كان الافلام القديمة اللي كانوا بيجيبوها له زمان نور الدين طبعا دوت الناس كلها حفظته كان الوقت ما شهداء الغرام كان كتير برض لغاية دلوقتي بيتزعى بس في افلام كتيرة جدا فيلم الحماوات الفاتنات ده بيتزعى لغاية دلوقتي هو بيجسد فيه يعني جزء عن مشكلة الفيلم يعني بس هو مش كل الفيلم هو فيه يعني اغنية هو بيغني فيه اغنية بس اغني بس لكن ما مسلش أيوة. في الحماوات الفاتنات في فيلم اليت الجمعة جميل جدا فين الكلام اللي بقوله لخيالك نسيت كله من سحر جمالك مش قادر أخكي وأوصف كفاية أشكي وأخلف مش قادر أخكي وأوصف كفاية أشكي وأخلف وألغرامك.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 انت ازاي تاني انت هي مرات الوضع جه كده وغصب عني وما كانش فيه حل تاني يعني انا رحت في ده كل ده ايه بقى حاجه يا اخي ازاي دي هتضحكني وتخليني فرجه قدام كل انسان لا ابدا اطمن انا هكلمها انا ابوس رجلك تعالى هو وانور واجدي واسماعيل ياسين كان مع اميره امير واميره امير في افلامه مع امير امير كتي حلوة جدا وفيلم حنان مع اميره امير يعني فيلم فيلم شفته في أفلام كدة شوفته في تلفزيون مرة أنا لا أذكره الحقيقة لا أنا شوفته مرة وفي على فيلم الليت جوما أعرفينه وفي له أفلام كثيرة جدا وصبر طيب مع تحيك أريوكا يعني له أفلام عديدة يعني آه. وفيلم كمان دية يعتبر فيلم تاريخي اللي هو ليلة بنت الصحراء لا دا مش موجود أقول لك دا انت عارفة حصل مرة في مهرجان القاهرة السينمائي سنة تقريبا 95 وتسعين الأساس فاروق حسني بعت لنا دعوة لحضور عرض الافتتاح المهرجان لأن كان الفيلم اللي هو فيلم ليلة بنت الصحراء طبعا الفيلم دوت كان أصلا بايس خالص فبعتوه فرنسا رمموه رممو الفيلم وجابوه وعملوه فيلم الافتتاح إن كان مع موسى سبعة وثلاثين طبعا بطولت السيدة حافظ و بابا طبعاً بطوله غنائية يعني وكان في حسين رياض ومجموعة كبيرة من الفنانين من النجوم طبعاً رواد ده طبعاً أكيد كان سنة 37 الفيلم ده كان بيحكي قصة فتاة مصرية اختطفت من قبائل فارسية في نفس توقيت الفيلم ده اتجوزت أخت الملك فاروق آه آه من شاه إيران طبعاً كان صعب فكان هيبقى هيعمل أزمة سياسية فبعد الفيلم ما تعرض حوالي مدة أسبوع أو أسبوعين في السينما واخد جائزة في مهرجان في فينيسيا في إيطاليا إن الفيلم ده هو طبعاً ومحتفاً واتختفاً <تصفيق> لغاية الوقت المهرجان لما يرمموه بقى وابتدوا يعرضوه وعزمونا فعلاً على تخيلي حضرتك الفيلم ده فيه أجمل أغنية بابا غناها اللي هي إيه؟ الوقت حالياً بتغنيها أسمهان الأغنية بتحكي قصة الفيلم الليتة لبراك عينة وكان ساعتها قاعد قدامنا وهو الفيلم ساعة إزعة الفيلم الأستاذ سريم تخيلي حضرتك أنه كان جاي بواحدة قاعدة جنبي مسك له بطارية وهو ماسك وراء وقلم بيكتب النوتة الموسيقية من بوق بابا وهو بيطلع كلمات الأغنية وكان وقتها كنت أنا وعماد أخويا كان بابا مسجل كل أدريل شرايت له اه مسجلها في عماد شرايت ريد اه فكان أستاذ سليم بيقول لعماد أخويا فين الشراية دي سليم سحاب قال له عماد سجلت عليهم فقال له أنت إزاي تعمل كده في والدك قال له أنت مش عارف إمتو والله بيمسكوا بيهزوا كده أنت مش عارف إمتو إزاي تفرط في تراس والدك كل الشرايط اللي بابا كان مسجلها الواحد على العود ده ومنسبة العود دا عود بابا. آه حضرتك محتفزة بيه وحطف... حط كأنه قطع جيكر محتفزة بيها من وقتها. كده كذا. آه. آه يا ريت كان في كاميرا كنت وردها للمستمعين. مع السادات وهو آه. بياخد الجائزة الدولة التقديرية. بيتم تكريمه. آه. ودي آه. اللي كان أخذها. آه تحتيها متعلق الشهادة أيوة. فعلا حلوة قوي يعني. آه. فهذهك الوحيدة اللي أخذت ال اللي... اللي محتفظة بحاجات بابا يعني أوه. حاجات كثيرة منها كل المداليات اللي هو أخذها وشهادات التقدير والحاجات دي كلها بتكليني ولادك عن الحاجات طبعاً دي ولا ما أعرفينها لا أعرفينها طبعا فالمهم بقى أغنية ليتا البراك عينا ديت بعد الفيلم طبعا لما تمرع بقى وومحدش بقى كان عارف مين اللي بيغني الأغنية دي سجلتها اسمهان بصوتها فالناس كلها بتايلها إن أغنية ليتا البراك عينا نديت أغنية وهي في الحقيقة مش أغنية اسمهان هي أغنية بابا اعتبره فيلم يعني التراثي ليلى بنت الصحراء مع السيده بهيجه حافظ يعني عارفه في حكايه حقيقيه حصلت يعني استمتعتي بيه لما روحت حضرتي في افتتاح المهرجان طبعا, طبعاً، اكيد يعني طبعا قاعده بتتفرج على الفيلم بيكرموا فيه والدك يعني عارفه فيلم نادر فيلم نادر فعلا طبعا اكيد وهو يعني فيلم الافتتاح وكان جميل جدا طبعا شيء يعني الواحد يفتخر بيه يعني السيدة مربت إبراهيم حمودة ابنة المطرب الراحل الكبير صاحب الصوت المميز للغاية إبراهيم حمودة النهاردة لما بيجي أي حاجة تزعل بابا بيبقى إيه رد الفعل عندك طبعا ببقى سعيدة يعني أعرفها سعيدة جدا طبعا يعني أنا خلي بالك يمكن شبه يوميا أو يوم بعد يوم دايما بطلع له أي أغنية من على النت وبسمع يعني أحب بس صوته دائما يعني الحقيقة إن قد إيه ممتع إننا نستعيد الذكريات الجميلة دي والحكايات اللي ما بتنتهيش إيه أحب الأعمال بالنسبة لك من أعمال والدك؟ شوفي هو في أكتب عن حاجات كتير بستمتع بيها بس بحب جدا فيلم شهداء الغرام مع سيدة ليلى مراد رغم إنه في نهاية الفيلم نهاية الفيلم حزينة <تصفيق> الاثنين ماتوا هي اللي بيشدني للفيلم ده في أغنية البابا فيه بحبها جدا بحس فيها ان هو بيغنيها فعلاً من قلبه. ببقى بقاعدة مستنيع الجزء ده في الفيلم عشان اسمع الأغنية دهية. هيت. يعني النهاردة بعد أوه. مضي كل هذه الأعوام والسنين. ايه اللي بتتمني انه يحدث للفنان إبراهيم حمودة في أعماله في أفلامه. ايه اللي بتحلمي انك في يوم من الأيام تقومي تلاقيه. طبعا أنه يحدث مثلا تغيير في الفكر بتاع الإزاعة والتلفزيون أن هم يطلعوا كل الأفلام التراثية الأديمة الجميلة ديت ويبتدوا فعلا يزعوها تاني يوروها للجيل الجديد لأن في فعلا فنانين كتير جدا مهضوم حقهم. بالرغم أنهما كانوا من أساسيات أو بدايات السينما المصرية. لكن هل تعتقد أنه هيكون في قبول من الأجيال الجديدة اللي رتمها سريع اللي إلي اللي بنلاقيهم على النت ليل ونهار مرتبطين آه. آه. بوسائل التواصل الاجتماعي. هاي عندهم صبر وطولة بال عشان يعني يتابعوا مثل هذه الأعمال؟ في ناس كتيرة بتحب الحاجات الأديمة يعني بدلين هما بيزيعوا الغد في التلفزيون الأفلام يعني بنتك عزفة تتحكر على يعني عدد معين من الفنانين يعني هي الفكرة ان حتى بالدراجة ان الناس بدأت تحفظ الافلام والحوارات من كتر ما بتتزيع طب هيرو بابا قلت له 16 فيلم تقريبا او 17 فيلم ما بلزعش منهم غير فيلمين حفيتك عزفة البيانو آه. هي بتعزف غربي ولا شرقي الاثنين بتعزف حاجة للفنان إبراهيم حمودة ولا ما بتحولش أبدا تقترب أنا من العمل ما عليها لأنها ما بتسمعهوش هي أه عارفة أن مثلا جد مامتها فنان وبيغني لكن ما بتسمع لهش أغاني فهي طبعا مش عندها الفكر بتاعه يعني. ما حاولتيش أنك تخلي في الأجيال التالية تواصل مع الأجيال الأجيمة لا يعني ما عرفش أنا سايبها يعني هي اللي أصلها إيه اتجاه معين كده هي فريدة لها شخصية كده معينة ما تقدرش تسيطري عليها هي الأجيال الجديدة كلها ما حدش يعرف يسيطر عليهم ولا يعرف إلي في دماغهم فبتعزف اللي هي بتحبه يعني لكن ما عرضتش عليها فعلا يعني ممكن تنتحض لك ديتيني باتي فكرة أن أنا ممكن خليها تسمع أغنية من أغاني بابا وتعزفها برضو ممكن على البيانو يعني حتى لو كان بتوزيع جديد بأسلوب جديد بنظرة حديثة ممكن ممكن فعلا يعني نوع من إحياء التراث خلي <تصفيق> آره عالیه یه <تصفيق> يعني بلغيها سلامنا أيوة. وإحنا فعلا بنتمنى أن يحدث تواصل مستمر بين الحديث <تصفيق> والقديم طبعاً. يكون في تواصل بين الأجيال ما يتمش اندثار مثل هذه الأعمال الهامة <تصفيق> للغاية اللي هي فترة مهمة جدا من تاريخنا <تصفيق> يعني هي دعوة من خلال مايكروفون الإذاعة لكل وسائل الأعلام في كل المجالات وخاصة إحنا نحن عندنا النهاردة متسع من أيوة. وسائل الإعلام, الإعلام المختلفة إني يتم إذاعة هذه الأعمال النادرة أيوة. لأنها فعلا مهمة للغاية أوه. وإحنا هنحاول في خلال هذه السهرة إن إحنا نستعين <تصفيق> ببعض المقاطع أوه. وهنبحث عنها في, في الإذاعة, الإذاعة فعلا أكيد أوه. مليانة يعني في أغاني كتيرة جدا لبابا فيها. رامني ده هيكون مرهق بس هنحاول. ما علش بادي مهمتكم. للحفاظ على التراث يعني. <تصفيق> فيريد فعلًا يبقى في يعني جهد شوية من الإذاعة إن هي تبحث هذه الحاجات القديمة اللي هي أهملت لها سنين طويلة جدا حاجات مركونة في مكتبة الإذاعة ما علش بيسمع وهي من أهم الأعمال. <تصفيق> كل شكر ل Madame ميرفت إبراهيم حمودة ابنة المطرب الكبير الراحل إبراهيم حمودة. قد أي حضرتك أسعدتين بتعرف على العديد من الخطوط المتقطعة في هذه الساعة. أنا أشكرك يا Madame وشرفتيني وأشكرك جدا على انك يعني افتقرتي بابا وحاولت إنك أنت يعني تعملي عنه لقاء وأتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا لك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منا غرابه. شكرا لمنتج كريم أمحوي.